أعوذ ب ا ل ل ه م ن ا ل ش ي ط ا ا ن ل ر ج ي م ف ل و ل ا إذا ب ل غ ت ا ل ح ل ق و أ ن ت م ح ي ن ذ ت الرحيم و و ن ن ن أقرب إ ل ه ن ولكن لا تبصرون ك م لا 「今日も一日一日一日を楽しむ」 ف ل و ل ه ا ل د ك ت م ر ي ر م د ي ن ي ن ترجعونها و أ م و س و ك ه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي تصلية ج ح ي م إن ه ذ الله ه ا ل ح س العظيم